يَقُولُ الْمَلِكُ تُونِيبَهُ يَقُولُ الْمَلِكُ تُونِيبِ فَلَمَّا جَاءَهُ رَسُولٌ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ َّالَّتِي قطعنا إلى ربك فاسأله ما هذا النفوة التي قصى لأيديهم إن ربي بكيبهن علي إن ربي